يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا اتواه الرحيم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 بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعتلون ومن الناس من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 ولو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اِذْ تبرأ الذين تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَهُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ وقال الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَهُ أن لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوم انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تستقوا على الله ما لا تعلمون واذا كل لهم متبع ما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 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِطُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌ بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يعتلو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 نَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزِيرِ وَمَا أُجِلَ بِجِلِّ غَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غِيْرَ بَاغِيٍّ وَلَا عَادٍ فَلَا اسمع لي ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويش باسترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار أولئك ما يأكلون في أن روا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشترو ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق